وهو في الآخرة من القاتلين كيف يهذ الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البينات والله لا يهذ قوم الظالمين أولئك جذاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناطرين